لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ل ه اهدنا هديت م من في و ع ا ا ف ن في م ن ع ا ف ي ت ت و و ل ن ا في من ت و ل ي ت و ب ا ر ك لنا ف ي م ا أ ع ي ت برحمتك وقنا واصرف عنا ر ش ه i b h e ب ط ا ع ت كما ت ب ل h a n k you. موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ر موسوعه ا ل ن ا ن ا ا ل س ي ف ي ه للعلوم ا أصبح ل ن ا آخرة ا ل ت ي ي ف ه ا م ع د ي ا من تحتنا اللهم اعطنا ف و ت ولا ت ح ع م ن ا ا ل ل ه م ت ن ا في ا ل د ن ي ا ح س ن ة في ا ل آ خ ر ة ح س ن ة ولا ع ذ ب النار ل ه م إ ن ا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا